ومن الناس من يعجبك قوله في الْحَيَاةِ الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل